فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّ نَجْمًا وَالشَّيَاطِينَ لَذُنَّ مَلْحِضَرَنَّ نَجْمٌ حَوْلَ جَهَنَّمَ مَجْثِيًّا ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى أل الرَّحْمَٰنِ عِتِيًّا ثم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 وَإِذَا تُتَّلَعَ عليهم آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَينِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَذِيرٍ